الحد والموضوع ثم الثمرة ثم الثمرة نسبته وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع من يقرأ هذه الأبيات اه تفضل الشيخ يقرأ الأبيات كده إحنا قلنا باء ما فيش ما فيش همزة لا مبادي ما فيها شمزة يبقى تقول إن مبادي كل فن عشرة. إن مبادي كل فن عشرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. أسبته وفضله والواضع. وليس لاستناد الحكم الشارع. لا والواضع الشارع. أسبته هو أسبته والواضع. وليس لاستناد الحكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار جميع هذا الشرط من يقرأ فضل يا شك ما فيش ذي مسائل والبعض, اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الجميع ومن در الجميع هذا الشرف هذا الشرف فعزو يقولك نسبته نسبة هذا العلم من جملة العلوم نسبته يعني ينسب إلى إيه ينسب إلى القرآن ولا ينسب إلى الحديث ولا ينسب إلى الفقه ولا ينسب إلى فنسبته فبنقول هو من النسبته هو من الإيه من العلوم العربية نسبته هو من العلوم العربية ها نسبته وفضله فضله يعني النحو قدرت الآداب هالأحد يجاوز البحر إلا بالقناطير يعني لا ها نسبته أنا لما أقول لك نسبك إيه بتقول بأن فلان ابن فلان ابن فلان فأنت بتعرف بنسبك كذلك نسب النحو إيه النحو دا من أي العلوم من علم من علم الفقه ولا من علم الحديث ولا من علم الأصول ولا من أي التفسير ولا من علم البلاغة فاحنا بنقول هو النحو هو من العلوم العربية فهمتوا نعم فالنحو وفضله فضله يعني فضله جزيل احنا احنا لو كتب لو في كتب مصنفة في فضل النحو وشرفه يعني خالد علي فضل العربيه وشرفها والنحو صيوت رحمه الله في في الفثيته في النحو بيقول في النحو فذكر يعني في مقدمته في النحو بعد قوله وهذه ألفية بعد قوله فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك خيبلك إلى قوله فالسيوط رحمه الله في شرح ألفيته في شرح ألفيته ذكر تقريبا حوالي 80 ورقة وذكر بعض الأحاديث والروايات والأثار عن الصحابة والأح... طبعا لا يصح فيها مفوق لكن في, في في عن الصحابة في الأثر عن الصحابة كثير منها صحيح صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده إذا لحن وهذا في في أدب المفرد للبخاري وإسناده صحيح خلي بالك وفي أثار كثيرة يعني عن السلف صحيحة في هذا باء أنهم كانوا يعلمون أبناءهم ويؤدبونهم على معرفة الإيه اللحن الصحيح أي الإيه القراءة الصحيحة والضبط الصحيح يعني أجل ذلك سبحان الله كان الباب مغلقا تماما يعني كان عمر بن الخطاب يقولون يعني أصحاب باب التواريخ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مانع أن يتزوج رجل عربي من أعجمية تعرفين أن الفتوحات فارس والروم فتحت على عهد عمر طب الناس اللي دخلين بقى اللو... اللي في بلاد العرب دو... وهيعيشوا معاهم ويأكلوا معاهم ها؟ طب دول بقى هيتكلموا كلام مكسر وبعدين يأتأت الأجيال اللي بعد كده كلامها مكسر لغاية النهار ضحنا بنتكلم لغة الله أعلم يا اللغة اللي تنتسب إلى أي أمة يعني اللغة العمية دي لا تاريخ لها جاي من اللغة العميارية شوية إنجليز شوية جاي من إنجليز على شوية جاي من التركي على شوية فرنسا وعلى كل هاه ملتفقة لكن سبحان الله اللغة المعيارية لغة محفوظة اللغة المعيارية اللي هي إيه اللغة القديمة اللغة القرآن اللغة العربية لغة محفوظة وسبحان الله يعني كان الله عز وجل هيئة التهيئة دي بعث من الله عز وجل يدخل لما الله عز وجل يهيئ نفوس العلماء إن هم يألفوا كتب تحفظ العربية ويؤلفوا كتب وقواعد تحفظ علم الحديث وعلم النقل والروايات هذا شيء عجيب والله لم يقع لأمة من الأمم إلا للأمة المحمدية فتخيل أنا فين اللغة التي نزل بها التوراة والإنجيل النهاردة مازال الإنجيل لا يعرف اللغة التي نزل بها ومترجم في لغات العالم بكل لغة شكل وضاع النص الأصلي مش عارفين راح فيه ما يدي المصير اعتمد الناس على الترجمات وضاع النص الأصلي ليه حتى لو النص الأصلي موجود بين أظهرين مش هفاموه انت خليت بالك مش هفاموه النص الأصلي الله وعلا فالله عز وجل حفظ علينا ديننا بحفظ لغتنا هذه من جملة الحفظ والله خلي بالك كما حدث في علم الحديث وعلم الحديث ده طفرة من الطفرات خلي بالك يعني كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحدث بعضنا بعضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك فما كان يتهم بعضنا بعضا فلما وقعت الفتنة قلنا سموا رجالك وأول ما رقعت الفيت نباب في فتن الصحارة بين علي ومعاوية إلى آخره وبدأ باب في ناس بتخش في النص قالوا لا نحن عايزين باب نعرف الكلام اللي جاي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأول من دونه في الكتب محمد بن شهاب الزهري أول من دون في علم الحديث أول مدون له اللي هو من شيوخ مالك رحمة الله علي وأول شيوخ تخالبها تخالب العلماء بابا دونوا وقعدوا وأصلوا وأول من صنف في علم المصطلح الرمه المزين في كتابه المحدث الفاصل عدد الفاصل مطبوط خليه بلأ وبدأ بلأ يقنن ويضبط الروايات ويضع القواعد كل هذا التوفيق ممن من الله عز وجل فليس هذا من جملة الحفظ هو الله هو, هو الحفظ هو الحفظ بعينه أنا ما تيج تسأل اليهود والنصارى أين كتابكم راح خدبلك يتورثون الكتاب جيلا عن جيل وخلاص راحت مع اللغة وراح معه النقل وذهب كل ما ذهب فكنا بنقول إيه كن فيه ففضل ففضل علم العربية فضل يعني إيه يعني ما بتحدث عن إيه هي كالشمس في رابعة النهار، لا لا لا يرى الشمس في ضوء النهار إلا الأيه الأعمى أو الأعشا، خلي بالك، وكانوا يقولون النحو قنطرة الآذابها الأحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، ولكن نهر ضئ زي إيه الكبري زي كبري السلام الدولي كده، خلي بالك كبري وتحت إيه بحر. هل تستطيع أن تعبر هذا البحر إلا عن طريق القنطرة أو عن طريق هذا الكبرى لو تعلم الطير ما في النحو من أدب حنت وأنت إليه بالمناقيل إن الكلام بلا نحو لمستمع كلام بلا نحو تسمعوا كده تمجه الأسماع وتمجه القلوب لذلك سبحان الله الخطيب لما يطلع على المنبر هو الكلام كده بالعامية وكلام ركيك لا, لا تحس بالإقبال عليه بخلاف اللي بيتكلم باللغة العربية الفصحى حتى لو ما بيجيش موضوع معين بس كلامه جميل ومنظم ومرتب وله بعث في النفس أول ما, ما يتكلم النفس تستقبله استقبال غير عادي فينفعل به الإحساس وينفعل به القلب وتنفعل به المشاعر فهو كذلك النحو, النحو فكذلك الكلام بلا نحو إن الكلام بلا نحو لمستمع نبح الكلاب وأصوات السنانير عرفين السنور لو القد يعني ما الفرق بين رجل يلحن وما الفرق بين نبح الكلاب وأصوات السنانير موضى برضو شقال موضى صوت موضى صوت خلي بالك فما الفائدة إذن لا فائدة أنحو قنطرة الآداء بها الأحد يجاوز البحر إلا بالقناطير عايزين تكتبوا الأبيات دي طابقت والله اطلع اكتبالك مع الصبورة ها؟ طيب النحو قنطرة الآداب هل أحد ده الشطر الأول أيها الآداب النحو قنطرة الآداب هل أحد الشطر الثاني هل أحد الشطر الثاني يجاوز البحر إلا بالقناطير نص تاني مش البيت التاني مصر. يعني النص التاني للبيت بصوا يا اخوه ده كله على بعضه ايه بيت, بيت. وده كله على بعضه بيت وده كله على بعضه ده البيت الاول ده البيت التاني ده البيت التالت ده الشطر الأول في البيت الأول وده الشطر الثاني في البيت الأول ده الشطر الأول في البيت الثاني ده الشطر الثاني في البيت الثاني فده اسمه الشطر الأول وده اسمه الشطر الثاني فأنا, فأنا لما أقول الشطر الثاني يعني إيه؟ يعني النص الثاني من البيت يعني تكملة البيت فأنا بقول أن نحبق trio قمطرة الأداء بها ده الشطر الأول الشطر الثاني يجاوز البحر إلا بالقناطير هم معي يا اخو معايا قوله كده البيت ده تاني انه اضطر لو تعلم الطير ما في النحو من أدب آه. النحو قنطرة الآداب هالأحد يجاوز البحر إلا بالقناطير لو تعلم الطير ما في النحو من أدب الشطر الثاني في البيت التاني. الشطر الثاني من البيت الثاني لو تعلم الطير ما في النحو من أدب حنت وأنت إليه بالمناقير حنت وأنت إليه بالمناقير بالمناقير إن الكلام بلا نحو لمستمع إن الكلام بلا نحو لمستمع نبح الكلاب وأصوات السنانيري نعم السنانيري آه. السنانير عرفين السنوق الهر القط عرفتوه ما عرفتوش. النور، النور يجمع عليه سنانير طيب، ف يعني فضله الكلام البحث فيه طويل والكلام فيه نافع من شأبه. ثم قال، ثم قال فضله نسبته وفضله والواضع أي من هو الذي وضع علم العربية؟ طبعا كما فكلا لما قلت لكم في المحاضرة الأولى. إن علم النح نعلوم العربية اتناشفا، ها من من من ضمن 12 فن علم النح، فمن هو أول واضع يا احنا إحنا بندرس هاد الوقت، بندرس علم النح خلي بالك لما بتقول علم اللغة اللغة دي أوسع من علم النح، والمقصود بعلم اللغة علم المعاجم اللغوية إذا رأيت كلمة اللغة في كلام النحى فالمقصود بعلم اللي المعاجم اللغوية، ففأول أول وضعي عند علم النح هو خلاف بين العلماء والراجح من كلام في كلام كثير من أهل العلم كابي بكر ابن الأنباري وااا كثير من أهل العلم أن أول واضع لهذا الفن هو أبو الأسود الدؤلي عمرو بن ظالم عم بن فالم الدُّؤَلِي بامرٍ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهو أول واضع لهذا الهي الفن أبو الأسود الدُؤَلِي اسمه عمر بن فالم، وله رواية في الحديث، له رواية في الحديث. ويعني إذا طالعت كتب الحديث طبقات الحديث تجد لو ترجمة في تهذيب الكمال وكل الكتب ها بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي أمره أن يضع إيه؟ وطبعا الكلام عن أولية علم النح أيضا قوي يعني إيه على في في يعني في مسائتين إن شاء الله ممكن نسهب قليلا في, في أول وضع له وترجمة من وضع ترجمة بالأسوال الدولي وكيف وضع وأول كتاب وضع وهذه الأشياء ربما إيه لو كان فيه فسحة من الوقت إن شاء الله سنتعرض له طيب من وضعه بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والاسم الاسم اسم الفن اللي انت بتدرسه ايه النح فهمتوا لاستمداد هذا الفن مستمد من, من اي شيء. احسن ايوة الاخوة احلوة كده العلم النح مستمد من كلام العرب مش احنا قلنا في تعريف علم النح علم باصول مستمبطة من استقراء كلام العرب هو ده الاستمداد فهمتوا المبدأ التاسع تسع حكم الشارع في تعلمه حكم الشرعي في تعلم هذا الفن علم النح كغيره من علوم الآلات فرض على الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن إليه عن الآخرين وإذا يعني تخاذل عنه الناس أفن الناس جميعا وقد يكون فرض عين على الذي تلبس به فصار عليه تلبس به يعني يعني رجل وجد عنده الأهلية لاستقبال هذا الفن لتعلم هذا الفن وعنده الأهلية لتدريس هذا الفن فحينئذ وجب عليه أن يدرس وواجب عليه أن يتعلم خلي بالك نعم آه آه ثم قال مسائل دل إيه المبدأ العاشر والأخير مسائل يريد أن يقول ما هي مسائل هذا الفن ما هي مسائله فبنقول مسائله هي هي التي ستأتينا في الكتاب ه وعلامات الإعراب والمنصوبات والمرفوعات المبتدى والخبر وكان وأخواتها وظن وأخواتها وإن وأخواتها والفاعل خيبلك ونائب الفاعل والمنصوبات زي المفعول والمصادر واقسم والمفعيل الخمسة مفعول معه والمفعول به والمفعول لأجله <تصفيق> خيبلك وهذه الأشياء فهمتوا مسائله يعني مسائل هذا الكتاب الذي تدرس فيه مسائل هذا الكتاب التي تدرس في هذا الفن فهمتوا أخواني التصور العام عن القصري ثم قال المصنف والبعض بالبعض اكتفى فرض ها لا فرض كفاية كفاية. لا لا مش فرد <تصفيق> اكتفى أحسن أخذت جزء من إيه؟ من العلم لا مش من العلم من لا لا لا لا من المبادئ مش إحنا قولنا المبادئ عشرة أوه. ها فهمتوا أنا لسه؟ يعني من ال المبادئ العشرة عرفناه أنت لو عدتها تلاهم عشرة ومساء عشر لا لا عدة أنا عدة أنا عشرة فعايز يقول لك إن في بعض العلماء اكتفى بمعاريفتي بعض هذه العشرة في المبادئ إيه هي الأشياء التي اكتفى بها قال لك إيه قال الحد والموضوع والمسائل هي اختصار بعضهم يسائل اكتب الحد والموضوع والمسائل هي اختصار بعضهم يسائل هي اختصار بعضهم يسائل الحد والموضوع والمسائل هي اختصار بعضهم يسائل واخد ستة اللي هو الشيخ محي الدين جميل فهمتو؟ يعني عايز اقولك ان بعض العلماء اكتفى ببعض المبادئ في تصور الفن بس جه قال لك ايه في النهاية؟ ومن در الجميع هذا الشرف يعني معرفة الإيه المبادئ العشر أفضل من معرفة الإيه البعض دخلي بالك نعم صار هذه الأبيات العلامة محمد بن علي الصباني صاحب حشة الصبان على الأشمون على الفيت بن مالك محمد بن علي الصبان طيب. ثم قال المصنف رحمه الله نفتح بقى الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم أنا لن أتناول الحديث عنها فالحديث عنها طويل من حيث الإعراب خلي بالك إعراب البسملة ومن حيث الأصول ومن حيث القراء ومن حيث الفقه لكن أحيلك إلى كتاب لفيروز أبادي اختصره ابن عليش المالكي اسمه حكمة الرحمن الرحيم ببيان بسم الله الرحمن الرحيم وأكتب مضوع كده في مجلدة صغيرة وربما إن شاء الله سنأتي عليها إن شاء الله لكن في إذا كان في الإيه في الوقت ساعة إن شاء الله عز وجل يقول قال المصنفو قال المص طبعا بال بالأسود ده اللي هو المتن عندنا متن وعندنا إيه شرح وعندنا مات وإيه وشارح خلي بالك وأحيانا اتجت في بعض الكتب صاد خلي. ستأتي طيب يقول قال المصنف ثم قال وهو أبو عبد الله من يقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد من داود السنهاجي المعروف هو اسمه محمد ابن محمد أبو عبد الله محمد ابن محمد داود دي لا ماشي ولا داود في لا في ضاود في الآخر اسمه اسمه أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي ببني آجور ببني إيه آجور شوف ال ال ال الراء ها يا الراء على شدة ضم أجروم أجروم ابنه أجروم وقيل أجروم بلغة البربر الفقير الصوفي طبعا ابن أجروم هذا كان من المغرب المولود في سنة و و600 و600 ده في سنة 672 هجرية ده سنة 672 هجرية وهي السنة التي توفي فيها جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية هي السنة التي توفي فيها ابن مالك رحمه الله ها اكتبوا الحاجات دي تفضل أنا كنت أيضا من الأشياء التي يعني أعددتها وكنت يعني كانت لي نية في الحديث عنها هو الكلام عن المصنف والكلام عن المقدمة الأجرومية وشرح المقدمة الأجرومية وحواش المقدمة الأجرومية ومنهج المصنف المقدمة ونحو ذلك لكن ربما سنرجوه أيضا إلى آخر الكتاب أنا عايزك تعرف ان المصنف ابن أجروم الذي صنف هذه المقدمة الأجرومية من هو؟ خلي بالك؟ من هو؟ من هو هذا المصنف هو أبو عبد الله محمد ابن عبد محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة توفي بفاس صنهاجة من بلاد الأندلس وتوفي بفاس فاس أي بلاد فاس هي المغرب. وولد سنة 672 هجرية هي السنة التي ولد توفي فيها جمال الدين ابن مالك رحمه الله وتوفي سنة كم 723 هجرية ابن مالك وصاحب الفي خليك بالك 723 يعني كان عصريا للمزة ابن تيمية وهذا الطبق يعني رحمة الله على الجميع وكان رجلا مخلصا نحسبه كذلك والله حسيبه هذا الرجل ليس له إلا هذا الكتاب وصنف هذه المقدمة الآجرمية في جوف في صحن الكعبة تجاهل إيه الكعبة كده فلما مع ورق واخذ إيه هذه المقدمة فلما أتمها قال اللهم إني قد فعلتها حسبت لك فإن كان لك فيها حاجة فأرني فيها آية وذهب إلى البحر وقال إيه أضمر في نفسه لو رمى هذا الكتاب أو هذا المكتوب يعني رماه في البحر فإن غاص في البحر فلا حاجة لو فيه, لو فيه وينطفى على الماء علم أن الله تبارك وتعالى سينفع به وأخذ البتعوة وألقاه في البحر فطاف على الماء طبعا كان عندهم الكتابة على الرق والأشياء الثقيلة التي كانت تغوص مش الورق ده، الجلود والرق هاي الأشياء خلي بالك التي يكتب والخشب وهذه اللي هي فلما صنف علم أن الله تبارك وتعالى سينفع به كان رجل اسمه ابن أجر فقير صوفي يعني ايه من الزهاد بتوع زمان اللي ملهم شيء رغبة في الدنيا ولا رغبة في حاجة أي حاجة وكلام زي كذا رحمة الله عليه فكم نفع الله عز وجل بها العاد العالمين حتى حتى ان كم لها من نافذ وشارح ومحش ومقرب ها كم لها من خادم كم لها من معرب لألفاظها المقدمة دي خدمت ايامها خدمة حقيقيه رحمة الله عز وجل على صاحبها وسبحان الله حظوظ الناس كحظوظ الكتب في ناس أنا أضرب لك مثالا ابن مالك رحمه الله لما صنف الألفية المعروفة بالفية ابن مالك الموسومة بالخلاصة اللي هي الألفية المعروفة لي هو يعني ما محدش صنف ألفية غير ابن مالك وابن مالك ده من وفاة كام ابن مالك من وفاة كام ستمائة اثنين وسبعين واين الناس قبله كتير بل ابن مالك رحمه الله لما صنف ألفياته وفي النحن نوه إلى ألفية أخرى لما قال فائقة ألفية ابن معطي وهو بفضل حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة نوى إلى الفيت ابن معطي واللي يقرأ إلى الفيتين ابن مالك أخذ كثيرا من الفيت ابن معطي ويعني عايز أقول لك أن الفضل فعلا الفضل للمتقدمين الفضل لابن معطي وأين ابن الحاجب؟, الحاجب ابن الحاجب له كفية شفية تلت تلف بيت ومطبوعا مشروح لكن الناس لا يعرفون إلا ألفية ابن مالك سبحان الله ليه طب ألفية ابن معطي برضو لها شروح بل يعني أذكر أن بعض العلماء أظن ابن البدر الدين الموصري له شرح على ألفية ابن إيه على ألفية ابن معطي رحمه الله والفيت ابن معطي موجودة ومضبوعة ومشروحة وله شرح عليها مضبوح في مجلدين كبار فهو رحمه الله بيذكر أن أباه كان بيضرب على حفظ الألفية له الفيت ابن معطي وكان المؤدب يؤدبه على حفظ هذه الألفية كما يحفظ أحدكم القرآن قوله الله فكان وكان من أخي كان له كلام جميل حول هذا المعنى ثم قال بعد أن ختم الألفية إشارة إلى أنه كان يضرب على حفظ هذه الألفية لا تحزنن على الصبيان إذ ضربوا والضرب يفنى ويبقى العلم والأدب لولا المعلم كان الناس كلهم مثل البهائم لا علم ولا أدب رحمة الله عليهم جميعا شوف يا أخي ال الإحساس والفخر بالعلم والاعزاز به ها وانظر ليلى نو ينتمي إلى أمة عظيمة وينتمي إلى علماء يشرفون هذه الأمة شرف إنه يحفظ الفيت بن ابن ابن معت رحمة الله عليهم جميعا ولما مات ابن مالك الإمام المبجل ولو ترجمة النفيسة تدل على معدن النفيس لهذا الجمال جمال الدين ابن مالك رحمه الله لما مات ابن مالك الناس ما بطلوش يكتبوا ألفيات برضو لم يألوا الناس جهدا إنهم يعملوا الفيات فالعلامة شعبان الأثار الدمشقي كانت كان سنة 800 هجرية مثلا له ألفية اسمها كفاية الغلام إلى إعراض الكلام هم الضوعة ومحدش جيء منه خليت بالك وجه الصيوط رحمه الله وأما صنف ألفية وروخة خليت بالك في النحو حد يعرف ألفية للصيوط في النحو حد يشعلك مع أنه جيء ألفية الصيوطي موجودة وهو شرحها فرعة مجلدات والمجلدات موجودة ومشهور حتى حد عارف عنها حاجة ومع ذلك يقول فيها فائقة ألفية ابن مالك ثم جاء الأجهوري المالكي رحمه الله في سنة ألف هجرية وشوية وصل في ألفية أخرى في النح وقال فيها فائقة ألفية الصيود كل واحد يبي يقول فائقة وسبحان الله لا يبقى إلا من أراد الله عز وجل له البقاء حظوظ الناس كحظوظ الكتب في ناس كده الله عز وجل ينفع بها أقول لك هو ده مش عايزين غيره نفس القصة الشاطبي في القراءة هو يعني ما فيش غير الشاطبي إعجل الإلمية بتاعت الشاطبي في القراءة حلز الأماني حرز الأمان ووجه التهاني رحمة الله على الإمام الشاطبي. فش يعني يا أمعن الشاطبي لم يكتب جديد. يعني كل اللي عمله خلي بالك وفي يسره التيسير رمت اختصاره. انت عارف يعني ده الكتاب التيسير لاب عمري الداني. هاه؟ اللي هو في القراءة السب ونظمه ده كل اللي عمله. وطار الناس بعالفية الشاطبي. كل مطاق هو عن من فيش غير الشاطري لا ده فيه فيه في لامية أو أظنها دالية دالية لابن مالك رحمه الله في القراءة مضبوع وموجود فلماذا لم يقبل الناس على هيك حظوظ الناس كحظوظ الكتب طيب أبو حيان أبو حيان الأندلسي رحمة الله عليه صاحب البحر المحيط في التفسير أبو حيان الأندلسي وهو غير أبو حيان التوحيدي أبو حيان الأندلسي أحد أئمة أحد السنة والعربية صاحب كتاب البحر المحيط أشخد كتب أبو حيان البحر المحيط وليه كتب فالعربية يرتشاف الضرب من لسان العرب ها؟ وكتب كثيرة رحمة الله عليه أبو حيان ده كان كان جاء بعد ابن مالك يعتبر من تلميذ ابن مالك بس لم يتتلمذ على يديه ويقول الصفة رحمه الله أول من جر الناس على كتب ابن مالك أبو حيان كان كل الناس خيفة من كتب ابن مالك ده ابن مالك له, له الألفية وله لمية الأفعال في التصريف وله كتب قوية رحمة الله عليه كل الناس كانت خيفة تخش الكتب ابن مالك بالشرح أو الدراسة أو التقرير أو ال، هاه نحو ذلك. فالقصد إن سبحان الله حفظ الناس كحفظ الكتب بحفظة يا الله عز وجل من أهل العلم أناسا الناس دول بالك يقود الأمة. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح إن في كل زمان من الأزمنة ها؟ من يجدد لها أمر دينها أليس كذلك والحديث الصحيح؟ خلي بالك كذلك يجدد لها أمر دينها يعني في العلوم الشرعية وعلم الحديث علم الحديث نحن في صحوة في علم الحديث لم نرى الصحوة منذ مئات السنين بعد الحافظ ابن حجر الناس نامت على كتب الحافظ ابن حجر قال لك خلاص حافظ ابن حجر خاتمة المحدثين ووقف الحديث عند الحافظ وما فيش بالة لتقول لبقى ايه اجتهاد في تصحيح الحديث ولا في تضعيف الحديث لا خلاص احنا ايه وانتهت القصة لكن سبحان الله لما حصل الطباعة وحصل طفرة لطبع كتب الأمة والتراثية والتحقيق الحديث النبوية والروايات وهذه الأشياء خليك بالك هذا ايضا الله عز وجل يصطفي به, به أناسا ها يصطفي به ناسا دون آخرين فهو كأن الله تبارك وتعالى يعني إيه؟ يعني اختار يعني لهذا الرجل هذه الفضيلة وهو أن ينتشر هاد تنتشر هذه المقدمة البسيطة السهلة أنت لو لو المقدمة من الشرح تعملها ثلاث ورقات ولا سهلة جدا والدبرك فهو سبحان الله يعني هذا الإمام يعني كأن الله تبارك وتعالى يعني استجاب دعوته أن ينفع الله عز وجل بها المسلمين نعم طيب عفوا يا خوننا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وفي المرة القادمة نشرح ما لإيه نشرح وفي الشرح إن شاء الله عز وجل إحنا نعتذر عن التأخير في المرات القادمة وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرات اللي اللي اللي التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ترى خيرا إن شاء الله بس أنا عايز الإخوة تذكر معي يعني ان شاء الله في المرة القديمة هسأل عن الحاجات دي كلها خليت بالك نسأل عن أبيات ونسأل عن المبادئ العشرة ونسأل عن هذه الأشياء ووحدة وحدة معنا كده واللي مش فهم أي حاجة يقوم وإلي مش فهم وإلي معا الغيث ما يفهم إن شاء الله عز وجل هذه هذه غايتنا وإحنا ما جئنا إلا ليجلي أن يفهم الناس وإن شاء الله عز وجل قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.